بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م يس صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج من انذرت به وذكره للمؤمنين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 فمَا كانََ دعَعْوَهُم إج أَهُم بَأْسُنَ إِللاا أَنْ قَاُ إ كُن ظَالِمِين فَل نَسْأََلَ الذيينَ عُصِلَ إلَيْهِم وَلَنَسْأَلَمُرسَدين فَلَ نَقُصص عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُ غَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ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 فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قَالَ فَهَبْ لِي مِن ظُلُمَاتِهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ انْذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ المنظرين. قَالَ فَ بِمَا أَووتَنِي لَ أَقدًاَّ لَهُم صِاقَكَمُسْتَطينثَُّ ل آتََّهُم مِم بَيْنِ أَذهم وَمِنْ خَلْفم وَعَنْ أَمَالِهِم وَوع شَمِلِهِم وَلَا تَجدُ أَكْسَرَهُم شَكِرين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 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما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 فَلََّا ذاَا فَ الشَّجرَةَ بَدَتْ لَ مَا ثَوؤاتُ مَا وَقَفِ قَا يَخْصِ فَانِ عَلَيْهِ م مِ وَرَطِ الْ الجََّ وَنذاَاهُ مَا رَبُّهُ مَا أَلَم أَنهَكُمَا عَتِكُمَ لَكُمَا إِ الشَّيْ لَكُمَا عَدُُّ ب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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا آدَمَ آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري ثوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعدهم يذكرون. ي بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَ النَّكُم الشَّيْلْطَانُكَمَا أَفَْرجَأَبَ وَيْقُم مِنَ الجََّتَذِعُعَنْهُ م لِبَا سَهُمَا يَزِعُ عَنْهَُا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 فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 يا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَآتِيَ أَنكُم رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُم آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا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 وَمُرْسَلُونَ يَتَوَفَّوْنَهُم قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَتَّبِعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قال دخلوا في أمم قد خَلَتْ مِنْ قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أخدها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أيضًا الذين فاتهم عذابا فاتهم عذابا ضعفا مننا وقال لك الدنيا ضعف ولكن لا تعلم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 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم بهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 في النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وَمَا كانوا بآياتنا يجحدون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 ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وَهُوَ الذي يُصِل الرِيَ حَبُ شْرًَا بَْلَ يَدَ رَحْمَدِ حتىَ إلَ أَقَتَّحَابَ سِ قَالًَا سُنْقناو لِبَلَدِ مَدِ فَأَن زَرنَا بِنهِمبَأَقْج نابِد فأَخْرَجنَابِه فأخرجنا مِنْ قُلمِ كذلك نخرج الموتى لعدكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبس لا يخرج إلا نكلا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 وَلَا يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَ فكُمْ ذِكْر مِ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ بِكُبي ذِرَكُمْ لذِرَكُمْ وَل تَتَّقُم وَل عَكُم تُحَمُون فَكَذَّبُ فَأَل جَينَ وََّذينَ مَعَووا فِيكُلك وَأَغَْاق كَذَّبُوا بِآياتاتنَا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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعبكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر مَا كان يعبد آمان قَُا فَأتِنَا بِماَا تَعدُونَ إِ كُ تَمِ الصَّادِقين قَالَ قَد وَطَعَ لَكُ مِ رَبِّكُمْ رجس غَضَبَ أَتُ جَدِلونَنيِي فيِي أأَسمائِ سََّتُونَ أَنتُم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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبهوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء اللهَّ وَلاَا تَعتَو فيِي الأأَْرضِ مُ السلين قَالَ الْ المَلَاءُ الذيينَ تَكْبرَرُوا مِن فَوْمِهِ للَِّذينَ تُضفُ لِمَن آمَنَ بِنهُم أَدَعلَونَأََّ صَالِحًاُّ رُسَلٌُ مِ الرَبِّ قالَاوا إ بِمَا أُررسِللتٌ بِ مُؤْمنِنون قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ الَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 وَمَا كَانَ جَوَابَ الْقَوْمِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَجِئْنَا وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 فأَوْفُ كَلَ وَْمزانَانَ وَلاَا تَبَخَصَّ فَأَش أَ وَلاَا تُكْتيدُ فيِي الأرضِ ب بعدَ إصْلَاحِهَا ل لِكُمْ خَير لَكُ إ كُتُ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المخسدين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 رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاطِرُونَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغثة وهم لا يشعرون وَلَوْ أن أَهْلقُرَ آابَنوا وَتَّقَوْلَ فَتَحْن عَلَيّْ بَرَكَاتٍِ مِنَ السَّمِ وَالْأَرضِ وَلَك كَذَّبُ وَلكِن كَذَّبُوا, كذبوا فَأَخَضنَّ بِمَا كانَُوا يَكْسِبُون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 فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْقَاصِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمْ نَشَأْ نُشَأَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ هُوَ كَانَ ذُو مَغْفِرَةٍ بِهِم وَنَوْطُ بَع عَلَ قُل بِِم فَهُم لا يَثمَعون تِلكَقُرانَ قُصّ عَلَيْكَ مِن أَنبَائِهَا وَلَقَضْ جَأَتم رُسُلُون بِالبَيينَاتِ فَمَا كانَون لُؤْمِنوا بِماَا كَذَّبوا مِن قَضل كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ وَمَا وَجَدْنَا لَاكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِيْنَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسٰى بِآيٰتِنَا إِلٰفِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَظَلَمُوْا بِهَا فانظر كيف كان عاقبة المستبين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قَالَتْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْصَى وَنَذاَا يَدَهُ فَإذَاهِيَ بَيضَاءُلِ غِرين قَالَ الْ المَلَأُ مِن قَوْمِ فِ رعَوْنَئِه َا لَ سَاحِرٌ قَالَ الْ المَلَأُ من قَوْمِ فِ رعَونَ إِهَاَا لَ سَاحِرٌ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 فَلَمَّا أَلْقَوْا سِحْرَهُمْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ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 قالُوا إِا إِلَ رَبِّنَ مُن قَلِمُون وَمَا تَنْطِمُ مِنا إِللاا أَنأَمَن بِآياتَاتِ رَبِّنَا لََّا جَأَتْنَا رَبَّناَا أَفْرِ غَا لَْنَا صَدْرَ وَتَوفَّنَا مسلمين.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 إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا أَلَعَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيُنذِرَكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ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 فأَرسَلنا عَلَيْهِ مُُّوفَانَ وَجرَادَ وَقَُّ لَ وََضَّ فَادِعَ وَدَّمَ آيات مُ فَ الصَّلَات فَسْتَكبرَوا مجرمين وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدَ عِندَكَ بِمَا عَهَدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرَّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ معك بني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 إن هؤلاء متكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين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 فَلََّ تَجَلَّ رَبُّول للِجَبَلِ جَلَو دَككَو وَخَضْوَ مُ سَ صَعِق فَلََّ أَفَاقَ قَالَ سُبحَانكَ تُبتُ إلَيْكَ وَأَن أََّلُ الْ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 في الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حديهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَقتُمُونِي مِنْ بَعْدِي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 قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا فِي رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه متوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف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 لا إله إلا هو يحيي ويمين فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه, واتبعوه لعلكم تهتدون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 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّابِتِ إِذْ إِتَئْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَثْبُتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ قُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَتَاعِبُونَ قَوْمًا لَّاهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قائلوا معذرة الى ربكم ولعنهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَوْ نَكُونُ قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ان ربك لسريع العقاب وان انه لغفور رحيم وقد طعناهم في الارض امم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخَلَفَ مِن بعدِهِم خَلْفُ وَرثٌ كِتاب يَأْحُذونَ رضُ هذا الأذنَا وَيقولونَ سَفَ لنا وَيقولونَ سفَر لنا وَإأذِهِمْ رضُم مِسْلُ يأْحُذون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 لا نضيع اجرا المصلحين واذ نتقن الجبل فوقهم كانه ذلله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلك تتقون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 وَْلُ عَلَيْهِم نبَ الذي آدَنَهُ آياتاتِنَ فَ سَلَخَ بِنهَا فَأَتْ بَعُ الشَّيقُ فَكَانَ مِن الُغيد وَلَو شِئنَا لفَعْنَ بِهَا وَلََّ أَفْلَدَ إلىى الألْضِ وَتَّبَهَوَا فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخْصَصُ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدين ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن وَالانس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ, أضل أولئك هم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 ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما عدمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته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 فَلَمَّا تَوَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْهُ الدَّعَا وَاللَّهُ رَبُّهَا وَمَا لَكِنْ إِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مَّصَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ آتِي مَا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 سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين ينظرون بها ام لهم اعين ينظرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم ما كيدون فلا تنظرون ان وليي الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دوني لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون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 وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَا لَا يَقْصُرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عن عِبَادَتِهِ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَوْ